Let yeah. me كذب المؤاد ما رأى أفت ما رونه على ما يرى ولقد رأى نزلة كفرى عند سدرة المنتهى عندنا إِذْ المهوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما Oh فأعرض عما تولع ذكنا فأعرض عما تولع ذكنا ولم ير دينا الحياة الدنيا ذلك مدلّع يجزي الذي لها Oh, my God. والمعتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتبارى هذا نذر من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفذنها